ي وظن م ذ باسرة ت انه ا ف ا ق ر ك ل ا إ ذ ا ب ل غ ت ا ل ت ر ا ق ي و ق ي ل من ر ا ق والارض والارض والارض ا ل س ا ر ض